الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إحنا إن شاء الله دي مرة الأخيرة في تلاوة القرآن اللي وصل لي على المنتدى من الاخت فخورة بن قابي ده في الزكر وبعد كده يسرى احمد جوته الله رسول أندى العالمين أول شهيدة في الاسلام أم خديجة سلسبيل امال الأقفى دولت اللي وصلوا لي في المنتدى طبعا ما شاء الله يعني مستوى فخورة فخورة بن في الزكر يعني هو المستوى جميل جدا وما فيش حد ما لها منافس يعني كان أظناء كان فيه 2 أو 3 قالوا أنهما يتكلموا في الزكر وما شاء الله يعني ايه أفاضت جدا في الزكر وعملت يعني ايه تجميعا قوية جدا مع ان مازال التعليق اللي ليا على اغلبكم ما عدا امال الاقصى اجتهدت ان مفيش حد بيبدا ان هو يطلع من الايات من الايات الالفاظ من خلال التفاسير او من خلال الاحاديث من من خلال شروحاتها يعني يعني الاغلب كاتب القفل تريد كذا كذا كذا كذا عندك مشكلة في كذا كذا كذا كذا المفتاح قال الله كذا هو ده الدور اللي أنا بقديه معاكم يوم السبت الفات ان احنا نوصل للصورة دي فقولتلكم الاسبوع اللي بعد دي بتعمله ايه كل واحدة بتختار ايتين وتبدأ ان هي تعيش معاها تقرأ فيها كذا تفسير تبصوا الكلمة الكلمة اللي احنا بنبدأ ان احنا نحضرها هي في الاخر ايض اخرها اخرها مثلا ثلاث اربع ايات اخرها يعني ايه اخرها ثلاث اربع ايات وحديثين بقيت الليلة دي كلها هي ايه بتبقى عندك انت لما تحب انك بعد كده تقومي مطلعها ايه جديدة او حديث جديد حسيت انه في معنى حلو بتبقيت تشوف في احنا كنا قيليم في ايه كلام جميل ده السيار مشكلة الوقتي اللي عندنا ان احنا عايزين نتأكد ان النص في ممكن نفجرها ان ممكن انك انتي وانتي زي مثلا يمسكون زي مثلا ايه جابت امال اكثر ايه جابت تفصيلتها وبرضو مخديجة اشتغلت باسلوب لحد ما علمي شويتين ما شاء الله يعني ايه المستوى فيه كان ايه كان جميل جدا ولكن برضو يبقى ليه بعض التعليقات ايه البسيطة عليه ولكن في البداية اخباركم ايه مع ورد القرآن اخباركم ايه مع ورد القرآن هل اللي احنا عملناه دوت زود ارتباطكم بالقرآن خلاص هل دوت هل دوت خلى العلاقه بالقران تزيد يعني سبحان الله الاثر الصحيح اللي وراد يرني عن معاذ بن جبل قال يهبلنا القرآن في قلوب اناس او في قلوب اقوام كما يبل الثوب فيتهافت شايفين المشهد ده مشهد واحد كان محت او مستظل بسقف فجاه السقف وقع فوق دماغه سهاب للقرآن مشهد معادل نجاح الجبل المسيطة ومشهد وقته الله قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسه يواري موقاتكم وليشه ده نص الأولاني سهاب للقرآن في قلوب أقوامي كما يبلى الثوب النص الثاني ولباسه التقوى ذلك خير يعني ممكن التقوى ممكن الدين يكون بالنسبالك زي الغطى والستر كلنا ده وزنوب كلنا عندنا مشاكل في دننا كلنا ربنا ساتر علينا القرآن ستر كمان عليك القرآن بيحافظ عليك من شر نفسك فهي تهافت ومشهد التساقط مشهد رهيم شوفوا كده ما حد بيصور عمارة وهي الطقعة بتحسي بالحسرة بتحسي بالندامة بتحسي في لحظة واحدة كل الملايين اللي اتصرفت في لحظة واحدة كلها هوية. يقرأون لا يجدون له شهوة ولا لذة ومشهد أكثر صعوبة مشهد واحد عايش مع مراته طول العمر ومبيحبهاش مشهد واحد أبوه أمه بيعملوله كل حاجة بس برضه مش مرتوط بيهم مشهد واحد قوي مشهد واحد بيضحى كل يوم مع مراته طبخال وعملاله الأكل بس مش قادر يحبه حاجة تحزن إنك, إنك يكون معاك القرآن ما يكون معاك صديق فيه ناس لما قربت منه حللها كل مشايلها في ناس لما قربت منه كان وسيلة قوية جدا ان هي تبقى شخصية متميزة هتقوله يعني ايه هقولك عارفة البنت صاحبتك اللي هي عندها ماموتها بتحدها قوي وباباها بيدلعها قوي فاترق البنت دي على طول عندها نوع من انواع الايه نوع من انواع الاستغناء ما هيش مدلؤة عليكم تقوله لا لا بصي بقى لو كده احنا مش هنخرج مع بعض تقول بجد والله يا اخسارة قال لها انت فكرة انها تقولي ازاي ولا ولا نخرج لا لا لا لا هي مشاعرها هادية جدا لانها واخدة كم من الحنان يعني ايه كم من الحنان مخليها مش محتاجة لحد لايش دولة لها مش هوا ولاد ده يعني اللي بيرتبط بيه بيبقى قاعد في وسط الناس مش كتير الكلام ومش مدلوه عليهم ليه لانه على طول بيقوم مغفر نص تخفينا كده بيرمش بعناه ويبدأ يراجع يبدأ يقرأ آية كنت قاعدة انا ودكتور حازم في صوره سرق امبارح يعني معاني جبار خلاص في قصه داوود عليه السلام يعني تحس يعني انا عن نفسي يعني روحت روحت قعدت مراتي واحكي لها القصه وكان بقى فيها رابطه بين سد وقصاد وكنت انا ماسك الصاد فحسيت ان انا يعني ازمه في حياتي اتحلت فلا يجدون له شهوه ولا لذة انت فاكره انك من غير القران عندك جانب يعني, يعني الجانب اللي عندك دوك في جانب الصحوبية مش هيزيد حلاوة لو انت توضط بالقرآن لانك هتكون صاحبة خفيفة وصاحبة نزيزة لانك عندك صاحب أساسي مرتبطة به بيخليك على طول حاسة بنوع من أنواع الاستقرار النفسي يلبسونا جلو ضبقني على قلوب الزئاب القرآن بيحفظ عليك من التونج من أخت اللي انت عرفاها اللي هي تبعادة فستوكو بكأنها ملتزمة وفي نفس الوقت هي هيها نفس الاخت اللي بتقعها تغيب وتنم وتتكلم على, على, على صحبتها وي وي هي نفسها الاخت اللي انت بتخاف انها تعرف اسرارك يلبسونا جلوطة تطلقني على قلوب الزئاب هيها نفس الشخصية اللي الشيخ محمد عرفهم اللي بيكونوا محمد في الجامع ومساضي عياته في صراط الظهر وإيه وقامتهم في السماء وتخرج معهم في العاملهم في معاملات مادية لهم نصابين فالقرآن بيحافظ عليك منك تكوني بوشين القرآن زي, زي, زي صورة الأحراف بتكوي كل منابة النفاق في قلوبنا فمشاهد القرآن بتخليكي إنسانة نقية يلبسون جلود ضدقني على قلوب الزئاب ان أساءوا قالوا سيغفروا لنا لو الدنيا ضعت منهم بتبقى كارثة ولكن لو ضع منهم القرآن لو ضع منهم وردوهم في الليب الليل قالوا سنبلغ يعني ما تقلق أشياء الدنيا مادد هبقى بكرا أراه هبقى بعد وقراه هو فيه إيه هو فيه هو فرضه ولا سنة إن, إن أتاءه قالوا سنبلغ وإن أخسره قالوا سيوران إننا ننشرك بالله شيء وإحنا كفر يا عم في مشهد القرآن مشهد بيحاسسك إن, إن هو المقياس إن لو أنت مع القرآن الدنيا كلها طلعة إنت لو أنت مع القرآن حياتك كلها مستقرة لو أنت مع القرآن نفسيك كميلة وسعيد هو هو نفس المشهد اللي كان في القرآن مرتين قال الله في القرآن مرتين فخلف من بعدهم فخلف من بعدهم الخلف دو أتعمل كذي التفل اللي ايه عامزة اللي ايه المخلفات يعني الخلف دوت الشيء كده اللي ايه ازا الحاجة اللي انتي يعني ما تقبليش ان انت تعشريها الخلف دولة ناس يعني دينهم ضعيف فخلف من بعدهم زكرة مرتين انا هقولك عليهم عشان تركزي عشان اوقي انك انت يعني اوقي انك انت تكوني منهم وانت مش حاسة فخلف من بعدهم جاء بعديهم ناس اللي قبلنا كانوا كويسين القرون الاولى كانت كويسه جاء بعديهم ناس كويسه وبعديهم ناس مش كويسه اول ناس فخلف من بعديهم خلف ورث الكتاب اول مشهد القران يعطي بيديهولنا في الناس اللي خلف ورثوا الكتاب يعني ايه اخذوا القرآن بالسهل طب المشهد التاني فخلف من بعديهم خلف اضاءوا الصلاه طب الايه اللي قبليها ايه في اولئك الذين انعم الله عليهم يا من نبينا عن من ذريه ادم ومن حملنا منهم ذريه ابراهيم واسماعيل ومن هدينا واشرينا ما له برب اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا هم دوله السابقين يا رسول الله هم دول القرون هم دوله الافاضل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه او ما بعتوا عن القران اول حاجه افتاره الصلاه واتبعوا الشهوات بعد كده خلاص ما عادش حاجز زي ما ذكر معاذ سيتاحفد الستر اللي كان بينك وبين سوء نفسك اللي ربنا عينك عليها بسبب برطوباتك من القران خلاص هيظهر فخلفا بعدين خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات اتبعوا يعني خلاص بقوا منقادين بقوا وشهم متوجه تجاه الشهوات والنموذج الاول فخلفا بعدين خلف ورثوا الكتاب هما دولت الخلف يا رسول الله يا الله الله سبحانه وتعالى بيقول لك في ناس هتيجي بعد كده وحشين قوي الهمه المشتركه ال22 دولت بين النموذج الوحش اللي هيجي بعد كده دوت الاثنين او النموذجين اللي بيكرهوا في القرآن نموذج لناس اثرت مع المصحف نموذج لناس ما ارتبطتش بالقران طب يا رب بعد ما قلت لنا ما خلفه بعديهم خلف ووارث الكتاب ايه اول ايه تيجي بعدين على طول عشان انا خلاص قلبي قلبي خفت انا قلبي قلبي دلوقتي مضطرب انا خايف دلوقتي والذين يمسكون بالكتاب يعني ايه يعني الحل في القرآن والأذمة في الآية التي كانت في القرآن أيوة كانت في القرآن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقلنا في الآية التامية ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله أناء اللي وهم يسجدون القرآن يؤمن بالله وباليوم الآخر وأمورهم المعروف ينهون عن منكر ويساير عنه في الخارج وأولئك من الصالحين فقلنا ان احنا هنلاقي نفسنا الوقت بمشهدين مشهد اللي بيتلق القرآن وهو من الصالحين مشهد الأعلى منه اللي بيتمسك بقى اللي فيه قرآن ويرد ثابت في حياته اللي القرآن بالنسبة له مصدر تلقي حقيقي يمسكونا بالكتاب إنا لا نضيعه أجره أعلى بقى شوية المصلحين وبكده مشنا بطريق الصلاح والإصلاح اللي القرآن برضه مرتين ذكر فيهم إفرتوس مرة في المنون ومرة في الكهف إيه رأيكم؟ ايه رايكم حسيتوا الوقت ان القران من ذنوبكم حسيتوا الوقت ان القران مصدر لسعادتكم في, في وسط حياتكم القران عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثل صاحب صاحب القران ان مثل صاحب القران صاحب القران دوت اللي هو واحد بالقران مرتبط بيه وهو مرتبط بالقرآن كمثل الإبل المعلقة إن عهد عليها أمساكها وإن أطلقها ذهبت لو, لو هو على طلب بشرها أول بول هتفضل معاه بس لو سبها خلاص كل حاجة هتضيع مسلم زاد مسلم وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ليل ونهار ليه ورد سابب بيقرأ الصبحية شوية وبالليل شوية ذكره افتكروا من سهوش وإذا لم يقم به ناسية نسى كل شيء نسى القرآن <تصفيق> وقلنا اللي هينسى القرآن هينسى نفسه وهينسى كل حاجة أيها القوة التغييرية في القرآن القرآن هيغير لك حياتك في السعادة القرآن هيغير لك حياتك فيه ارتباطك بالناس القرآن هيحفظ لك على كهينتك شخصية قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق قتلاوته يعني الناس مرتبطة عندها واللي بثابت مع القرآن عندها ارتباط جامس في القرآن طبعا انتوقوا حاجة تانية ذكر رب مرد مرتين أنا مش عارف إيه كيف مرتين ذكر رب القرآن أمرنا بتلوث القرآن أتل ما أحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة والمرة الثانية أتل ما أحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتح حدا. عارفين إنت أن مزاجين دولة ظهروا مرة صورة الكهف ومرة صورة العنكبوت مرة مع أصحاب الكهف أصحاب الكهف دولة إس. الله سبحانه وتعالى الكرم في القرآن عارفين ليه علش كفار قريش وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكفار جمس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نفر تاهوا وضاعوا فأخبرنا عنهم يا محمد فتية مؤمنة تاهوا وضاعوا في, الطرق في الطرقات محدش يعرف عنهم حاجة لا ربنا عارف النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكهف فقال الله تعالى في آخر قصة القصة بعد ان اترامع النبي صلى الله عليه وسلم شبه من الشبهات واختبار من الاختبارات الصعبة اللي لو ما كانش يجاوب فيه كان زمانه مرتبك نفسيا وكده هيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عنده وحي من ربنا لانه لو عنده وحي من ربنا كده يعرف كل حاجة فالله صلى الله قال كل الله أعلم بما لبسه له غيب السماوات والأرض في الآخر هم مختلفين عديدوا بقى مين راحوا من مجاشوا يعني خلاص دي أذمتهم قل الله أعلم انت شاغل بالك ليه؟ انت مطلوب منك حاجات انت مطلوب منك حاجات تنتزم بيها والله يعطيه قل الله أعلم بمنابسه أبصر به وأسمع أي أبصر بالله وأسمع بالله خلي حياتك كلها مع ربنا بلاش تعيش حياتك كلها وانت مركز فيه اتجاه واحد بس اتجاه قالوا أسمعنا طب ونعمل إيه طب والناس طب, و... طب لو قالوا علينا طب منظرنا طب شكلنا تخليك مع ربنا أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ما كانش لأهل أصحاب الكهف حد غير ربنا مين غير ربنا هي... هيغير نوميس الكون كلها عشان خطرك مين غير ربنا هيحفظك ويحللك كلب واقف قائد حرص على الباب يحفظ, يحفظ عليك او يحفظك فمشهد أصحاب الكهف مشهد ناس ليس عندهم أسباب ولكن سلموا أمورهم لمسبب الأسباب انت كده انت فعلا مسلمح كل حاجتك لربنا كل أمورك لربنا طيب حتى لو انت كده يقين أصحاب الكهف كان عندهم يا أخين ربنا هيغيرلهم كل شيء خلاص فمشهد أصحاب الكهف من نوع من أنواع السبات طب أول وصية جاءت لنا أصحاب الكهف جاء بعدها تلت وصية أول وصية واتلوا ما أحيي إليك من كتاب ربك ارتبط بالوحي ارتبط بالقرآن رقم اثنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعجي أو اعتيب الإخوة أو اعتيب إخواتك أو اعتنفسني عليهم وهي تقولي اصلهما واذا عملت فيه وكان و... و... ليه بعيد اسلوب ازاي وهي شايفة نفسها وتوعود الشيطان يحللك فيها انت مالك انت بتحليليها ليه لو كانت مديرتك في الشغل كنت عديتي لو جاية المعيدة كنت, كنت بقى لعتيها وسكدتي لو كان ده دكتور المادة كان زمانك قلت هو انا مالي هو انا هنسبه اش اختك بتحسزي نفسك ان ان انت بكرة هتجوزيها لأخوك وبعد بكرة هت... هتروح تتغدي عندها ومع ان الالاقات مش قوية قوي كده واصبر نفسك استحمق شوية ما كل شوية ستقرص في علاقتك بخوك ورقم ثلاثة اشتغل في الدعوة وقل الحقه من ربكم فما انشاء ما لقوا منه انشاء فليكفر فالمشهد اول حاجة انت توصيتي بها عارفها هي ايه القرآن واتلو ما يقحي لعيك يا مكتاب ربك شوفتي بقى انا مدل يدي بيكي اول حبل هيتمدلك عشان تنقذ نفسك بيه ولاجم تتمسكي بيه هو القرآن فهو المرة الت وكما احي اليك ما احي اليك من, من الكتاب واقم الصلاه المشهد ده جه في سوره العنكبوت جه انت في سوره العنكبوت جه في سوره العنكبوت اللي انتم المفروض ذكرتوها وحابين سوره العنكبوت سوره الفتن سوره فتن ورفتن ورفتن وفي الاخر قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون يعلمون إن الله, يعلم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هو العزيز والحكيم وتلك الأمثال يضربها الناس وما يعكونها إلا العالمون قال الله تعالى في عددها في صفحة على طول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم طب إيه رأى؟ إيه اللي أنا أرتضط فيه؟ إيه اللي أتعلمه؟ قال الله اتلوا ماء وحيا إليك من الكتاب القرآن عندك مصدر هنحل لك كل أزماتك في مواجهتك للفتن اللي حواليك القرآن أطلوا ما أحيي عليك من الكتاب أول أمر امر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل الفتن دي وأقم الصلاة إن الصلاة سنة على المنكر والذكر الله اكبر يعني مشهد إن القلب تخلع بعد ما شاهد الله سبحانه الله سورة العنكبوت بيقول للصحارة في المرحلة المكية سيدنا يا نوح قعد 950 سنة يدعو لله يعني ايه الكلام ده 950 سنة يعني احنا ما قلنا في الدعوه اللي احنا في الهوامرات كانت الدعوه مثلا يعني كانوا مثلا بقالهم 20 سنين يعني نقص من ال 6 سنين يعني ممكن يبقى اللي سنه 944 سنه 950 شغال في الدعوه ما قالش حاجه سيدنا ابراهيم مشهد مشاهد رميه في النار يعني ممكن يبقى فيها رمي في النار مشاهد سيدنا شعيب بعد كده الله سبحانه لم يكتفي بهذا وقال وقارون وفرعون وهامان وعاد وتمود كل دولك مالهم يا رب في في الآخر انت منتظر ايه التوصية العملية بقى ايه التوصية العملية انا اعمل ليه لوقتي اطلو ما احيى لك من الكتابي واقتم الصلاة يبقى القرآن بالنسبالك في الآخر بقى مصدر رهيب انا ما قدرش استغمى عنه ما قدرش استغمى عنه بقى مصدر كل شيء في مواجهة الفتن هو اول امر اتقمرت به في مواجهة الشبهات هو اول امر اتقمرت به القرآن بالنسبالك هو كل شيء القرآن بقى هو الصمام اللي ممكن لو تشال من قلبك يطلع سوء النفس يطلع اتضاع السيئة يطلع الزنوب اللي علينا يبقى لازم نعرف ان احنا دمنا ثابت بالقرآن ولازم نعرف كويس جدا ان علاقتها بالقرآن يا أخوات ما هيش علاقة درس بنحضره ما هيش علاقة ورد يومي مش منتظمين عليه لازم منتظم لازم نرطب القرآن لازم يبقى فعلا كل صفحة بنقرأها بتجدنا إيمان فعلا لازم تنعرف أن كل صفحة الله سبحانه وتعالى لم يرد أن تنزل هذه الصفحة مع صفحة تانية ومع بعضها وخلاص إلا علشان كذلك لنثبت به في القواعدة الكفار عايزين القرآن ينزي كله حتة واحدة علشان خاطر لما يخشه يجيمه عليه يبقى مش مشكلة خلاص الدنيا كلها خطة واحدة توقعه لا القرآن في كل موقف ديه مهجزة القرآن في كل موقف ديه توجيه وقالوا لو لا عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاد القرآن ثبت أذك حتى في المشكلة اللي انت عيشاه اللي انت عارفها كويس اللي بتقرق كل يوم نومك انك انت فعلا استبطت نفسيا بالقرآن فالمشكلة دي بقدق اليخين يعلو في صدرك بدأ نفسيتك وانت بتقرأ القرآن نفسيتك وانت بتتدبر فأيه كذلك لنثبت به فؤادك القرآن هل هو فعلا بيثبت قلبك انت حاجة كده انت تقرأ القرآن ان بدأت المشاكل اللي عندك إن هي تكون أكثر سهولة وأكثر مرونة نفسيتك في التعامل معها ولا ما زالت الدنيا دنيا وما زالت الورد ورد الورد ده حاجة بقرأ عشان نرضي ربنا مين اللي قال كده الورد انت بتقريه قبل ما يكون او زي ما يكون هو وسيلة لوصولك إلى الله هو وسيلة لسعبتك في الدنيا فالنهاردة احنا اتكلمنا في خولة ونزينا يمسيكون بالكتاب قوة ايه تتأخذ السوداء وأعمل ايه ثبتي ورد قال الله تعالى واذا قرئ ما يتفلا واذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار ذكر اوعي تنطبطي حتى وردك تحاولي انك انت لو هو نص رزق تسع صفحه بالليل وصحى الصبح اوعي ان القران تفقديه على الاقل الصبح ولو حاجه بسيطه اوعي تبطلي والصلاه والذين اتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته مش القران بالنسبه لهم دوت حق ثابت لازم بيدهوله كل يوم حقا تلواتي القرآن ليه حق زي ما زوجك ليه حق زي ما والدك والدك ليه حق زي ما الشغل ليه حق فالقرآن انا خفت زي ما أنا كل مرة أخاف أن الدعوة تصرفنا عن الجزء الأساسي في حياتنا وهو بناءنا الخاص هفت ان انتم دوة تضيعكم في الآخر وتلاقوا نفسكم ترتبطوا بتحضير ولا ترتبطوا بالشيء الأساسي وهو ايه البناء في علاقتك بالله البناء في العلاقة بالله لازم ترتبط في علاقتك بالله بأوراة ثابتة في الذكر وفي القرآن وفي الصلاة وردك قرآن وذكر وصلاة فمشاء الله اللي أنا شايفه ان الاخت في خره بنقابي يعني انقذت درس الذكر خاطر خره بنقابي انقذت درس الذكر وجمعت لنا بفضل الله ما يقارب من يعني مثلا اظن ما يقلش عن حاجه و دليل في الزكر واكيد طبعا ما اسعدهاش الوقت ان هي تبحث في التفاسير تبحث في التفاسير وفي شروحات الايات مع انها برضه يعني في بعض يعني في بعض ان شاء الله الزيادات اللي هي دول ان هي برضه تعبت في التخضير فطبعا ايه بناءا عن الهديئة اللي احنا انتفعنا عليها المرة اللي فاتت فكرت العشرة بتاع ايه الذكر موجود ان شاء الله يبقى الحاجات اللي بعت للأخت امان الاقصى ان شاء الله كار بتاع الأخت الاولينية في الذكر انا رقفة لوط القرآن اللي كان فيه منفه عالية فمعانا يسر احمد انا وصللي ملف ايه ثلاث جزئية بس افل مفتاح افل مفتاح افل مفتاح ولكن كانت المشكلة الاساسية فيها اللي هتتكرر معانا شوية معلش ان طبعا التجميع صغيرة قوي هم بس حوالي نصف صفحة ولكن وكان المش... غير كده ببلغني بس ما شاء الله الكلام جميل ولكن احنا عايزين نعمل كلام يصل الى مرحلة الكلمة الدعوية انه هو فعلا مليان افكار مليان ارتباطات وتأسيمات ودي دي والله سبحانه وتعالى لا يحصى فتحه يعني حاجات كثير جدا من اللي انا نحضرها انا لما ديتها دروس خلاص ما كنت استنعتها من شيخ ولا لقيتها في كتاب في تلوت القرآن ولكن الله سبحانه وتعالى بيفتح على عبد طالما هو وقف على الباب فنجتهد أبطر في الإقفال يعني مثلا لو جئنا عند الأخت جوتوا الله مستوى الهو السلم اللي احنا قلنا عليه سمعنا عليها بس لقب الرجل امه وكرامها قدام الناس طب ما لفتهاكش ما تكرمهم قدام الدنيا كلها ما شاء الله مستوى عالي جدا بعد كده عندك وسواس اتوضث ولا لا قرأة الفتحة ولا لا تصلت ركعات ولا 4 ركعات ده مستلم ده اسمها النمازج الواقعية فده عالي جدا ولكن برضو بقت المشكلة ان احنا بنقول الاية وخلاص مش كده والجهزين يومسكون ونقف عن كلمة يومسكون ولو جينا مثلا في أطمور الناس البروت هنسون انفسكم يعني إنسيان يعني ربنا بيقولك انت بتنزل إنسيان قالوا, قالوا نسى المتاع اي ما سقط وترك منه لرزاناتك يعني انت ما عدتش قضية علاقتك بالله مهتم بايها ده انت اصلا ما عدتش قلبك ده حاجة مهم انت قام عندك تحضر الدرس المفرق عشان تنزل تقوله للناس انت بقى اهم حاجة عندك لما تتكلم يقولوا الله لا لا ما شاء الله ايه الكلام الجميل ده هو انت ما شاء الله تطلبي هو انت ما شاء الله بتذكري وتنسونا انفسكم فمشهد واحد قاعد يوأ ذو الناس هو في الاخر يعاني ناس نفسه والنسياء اللفظ زي ما قلنا للرزالاته ما عادش قضية انه هو بيعيط مع القرآن دي مضيقه خلاص ما عادش قضية انه هو ما بيقنمش الليل دي مضيقه ما عادش قضية انه هو ورده السابت بقى لو هو بيبقى روتيني ولو هو مستبت مع اشهد اعلان فهنوقف مع الالفاظ دي اقوى بكتير من انه سيب الاية و ايه ومشي القرآن فيه طاقات لازم نفجرها ايه يا محمد دوت مشوه في بالي اسم سلسل بقى ايه ايه انا نمسلحها نمتاد ايه هو يا محمد ايه الله جوتو الله ما شاء الله يعني هي المشكلة برضو بقت ان ما فيش جهد الرهيء الجهد مطلوب في الوفق في آيات القرآن على الألفاظ القرآن هنوطل في الآخر إن المشهد مشهد رهيب يعني مشهد صلحين والمصلحين مشهد هنا يتونوا هنا يومسكون ده لما أنا بحثت في تفسير لقيتها بس بالصورة العامة لا مفيش فجوتوا الله ما شاء الله المستوى كان حلو جدا في الفال بس طبعا الجهود ما كانش المطلوب في السعي وراء الآيات وحتى بعد كده اخته اللي جاء اجتهدت في تخريج ال والقراءات حاج مش مع كله يعني هي ما في كله ولكن على الاقل اختارت اربع ثلاث اربع ايات وايه فيهم رسولي اندى العالمين برده اللي هو الجهد بسيط ولكن طبعا اهتمت برده جابت يعني في ازمتين عندنا ازمه تخريج الحديث وازمه الافهام اه قصدي اسف التفاسير فهي برضو نسبيا بدأت ان هي تخرج الاحاديث وبدأت ان هي وطبعا إحنا يعني الـ الـ خلينا الوقتي نكون متفقين ان احنا بن بنتحرك حوالين تصحيح الشيخ الالباني ده حاجة يمكن عليها خلاص بحيث ان احنا يكون في مصدر واحد احنا بنتحرك عليه في تصحيح الشيخ الالباني للاحاديث فبرضو نصير عند العالمين المطلوب تتحرك فيه صح ان شاء الله ولكن لكن المشكلة برضو في انها الجهة كان بسيط شوية بالمقارنة بالأخوات اللتي تيجي بعد كده وأول شاهدة في الإسلام برضو كانت المشكلة برضو إنه هو اللقفال يعني إيه يعني محتاجة إنه يتعمق أكتر في اللقفال ولو اللقفال بتاعتها برضو مش وحشة ولكن على قال يبقى فيه تعليق قوي خلاص أكتر في على الايات إن إحنا أصبح ألفظ الآيات خلاص يقالوا ليصاحب القرآن تخيالي كده لما أنت هتال عليك يوم اليامة دول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت الصحابة اليوم ما كانت ازاي تضلت ملحقتين صحبة النبي في حاجة تانية ممكن اصحبها ايه الحاجة اللي في الدين اللي انا ممكن اصحبها وترفعني هو القرآن هو الحاجة الوحيدة اللي بقي لنا ان احنا نقدر نصحبها وترفعنا يوم الايامة تكون صحبتها قيمة القرآن فمسلا صحب... كنت ممكن تقصي على يقال الصحب القرآن امه خديجة وسلسبيل وامال اقصى الأخت سالسبيل هي ما شاء الله عامت يعني إيه اللي هو إيه يعني بازل الجهد كبير في جزئية التجميعة ولكن التجميعة كان قاسر على كلام الأخوات تختارت أربع آيات وتقف معاهم وتطلع تفسيرهم يعني ما شاء الله يعني جمع التجميعة اللي هي المطلوبة جدا جدا جدا في قضية إيه إن إحنا إيه اللي احنا عملناه جاب الاحاديث برده ما شاء الله وايه وجاب التفاسير ما الله كدفه في جاب التفاسير جابت في, في الاحاديث قصدي تب شروحات الاحاديث كويسه جدا شروحات الاحاديث جميل فهو في كذا حديث يعني حديث او حديثين هي انطلقت فيهم في الشروحات وده ما شاء الله كان مطلوب ولكن الايات في التفاسير لأن الشيخ حازم ما بيمش عليكم شادد جامد جدا جدا في موضوع قرايه التفاسير قال لي انا بدات احس ان اغلب الاخوات بيقضوا على ظاهر الآيات وخلاص فانا معلش مضغوط عليا ان انا اقيم من خلال القراءه في التفاسير أنا مضغوط عليا ان لازم اقرا في كتاب تفسير ولكن على كده سلسابين طلعت شروحات الحديث حاجات جميله جدا ومفيده جدا فيها ما شاء الله فنجتهد معلش يا اخواتنا تختاري اربع في الاول خلاص التفسير معتاد يا محمد يعني احنا ممكن بنقرا في القرطبي بنطلع من السعدي السعدي جميل جدا بيقول معاني جميله جدا خلاص فايه يعني ايه في كذا حاجة يعني التفسير ما ترهقش نفسك خلاص بس على الاقل اتحرك التحديد تنوير سيبه الاجزاء اللي, اللي فيه بس هو صعب شويه اللي يقدر يقرا فيه يقرا طبعا التحريري بيجيب معاني عاليه جدا ففي يعني ايه في كذا تفسير كده ان انت تبدا ان اللي عنده, اللي عنده او السعدي او التحرير والتنوير او القرطبي سواء من على الشامل أو من على النت يخلي في الأربعة دولات يدور حواليهم الساعة دي فعلا معاني زي ما قال أم خديجة جدا بقى عندنا أم خديجة والأخت أمال الأقصى نبدأ بأم خديجة أصلت لها تقصيلات مهمة جدا يعني ما شاء الله أم خديجة أصلت تقصيلات علمية يعني وصلتنا لحقيقة انا نفسي كنت حاجات كنت ناسية انا كنت جايبها منين او ما, ما كنتش كذبت مصادرها لقيتها جايبها المصادر ولكن البحث نصه الاولاني كان علمي جدا خلاص والحديث بتاع انه طرأ علي حزبي من القرآن الشيخ الالباني مضحافه خلاص والعموم عليه انه ضعيف خلاص وانا حتى ما حاولش ان انا اليه في قضية تلاوة القرآن عندنا من الحديث الصحيحة ومن القرآن ما يكفينا وان كان الشيخ حازم كان قال ان هو صححه ابن حجر او كده ولكن يعني ايه المشهور ان هو الحديث ده ضعيف واهتمت مرتين ب يعني الاثار اللي جابتها اثار يعني اثار معاذ بن جابر اثار معاذ بن جابر انا راجعته في كذا مصدر ان هو صحيح قبل ما اقوله فانت كنت محتاجه لكيتي يعني جبت اثار انا اتمنى ان انت لو هترجعي تاني وتخرجي الاثار اللي انت قلتيها انا محتاجها ان يا ما شاء الله اثار قوية جدا اثر عائشة واثار ابن مسعود ولكن الموضوع فيه تأصيل في قضية ختم القرآن في الاسبوع وكده وهل ده ليه افضلية ولا لا وبعد كده برضو بدات ان انت تنطلق في اسلوب دعوي جميل في الاخر ولكن ما لقيتش في اسناد الى التفاسير ما لقيتش فيه اسناد الى التفاسير وزي ما لكم يعني ايه الضغطه اللي الشيخ حازم عاملها خلاص يا مخادجه ما شاء الله الجزء العلمي الاولاني انا هعتبره خارج البحث ده تفصيل للي عايز يفهم فولكن في حديث ضعيف اللي هو انه طر عليه حزب من القران ويا لنا مين يعني هل في هل ورقه تصحيح للاثار اللي انت قلتيها بالذات لما تكون الاثار عن صحابه اه يفضل بيفضل انك تسردي المصادر وانت ما شاء الله ذكر مصدر في يعني ذكرت في ا هنا ذكرت له اثر جبتي اثر من طبراني واثر من البيهقي بتاع ابن مسعود خلاص ايه ثاني ان احاديث ما تخرجتش خالص معايا اوطر عليه حيث يقول الشيخ حزن بس انا بختلف ان هو ضعيف يعني الشيخ حزن انا عارف ان هو بيذكره ولكن انا شايف ان هو ضعيف الشيخ واخد اظنته صحيب نحجر فيه وانا شايف ان هو ما يسنتش اليه وانا عندي اندي اغراهيب ان كل ما هفضل نخور وليف وادور حوالين قضية في الدين هلاقيها موجودة في القرآن مئة المئة وأظن ان تشبعت من القرآن حاجات كتير جدا نعرفين ما لسه بقى يا الليل وأطرافها النهار يعني ايه فيه لسه أدلة تانية كمان إن شاء الله هجمعها لها لكم. هجمعها واجبها لكم في قضية الارتباط ان الورد القرآن والارتباط بالقرآن صبح وليل والحديث اللي احنا جبناه صحيح بتاع صحيح مسلم بالليل والنهار وزي ما أم خديجة عماية ليلة جابت فيه أثار كتيرة الأثار ديت القثار دي أثبتت أن الصحابة كانوا عندهم ورد ثابت ولعالي نبت وصلم لم يصرح بالورد الثابت علشان ما يشقش علينا ومتقلش أنه فرض جميل فهتبقى عند عدم وجود مصادر بعض الحديثة المخديجة إن شاء الله مخديجة نسمعت أنها كيف كانت كويسة جدا جدا في المرة اللي فاتت خلاص فأنا أهتم من أن أنت تتعلي مستواك أكثر لعل ربنا إن شاء الله يستعملك فتهتم جدا بقضية اللي إن كنت تتخرج الأحاديث وتتأكد من صحتها رقم اثنين تغوط شوية في قضية, الايه؟ قضية المعاني في الآيات والأحاديث تفسير هنا وتفسير من هنا شرح حديث من هنا الأحاديث اللي, اللي في مرقات المفاتيح شرح قصد مرقات المفاتيح في معاني جميلة جدا جدا جدا شرح مشكات المصابيح فممكن اللي يلاقي حاجة من ديت هيتنفعه كويس جدا وبقى صاحبة الاختنا صاحبة الكارثة اللي معاشرة بقى الهدية لانها هي اكتر واحدة مع اني ان انا باخد عليها ان هي موضوع ان افل المفتاح ما ركزتش فيه خلاص انا بحاول ان انا اديكوا الصورة اللي تساهل انت لو شوفت اخت التلسبيل الموضوع يعني مظهره الخارجي يخليك اصلا تستسهيل القرية عارفة منك تلاقي اية ومعها كذا لو بقى كانت ذكر كمان حب التعليقات اللي كتب والاخوات ما هو بس وطلعت تفاسير كويسة يعني دي الميذة اللي يعني من خلالها ما كان لديك في الاعارضة عندك ان انت جبت تفاسير كويسة وطلعت من التفاسير خلاص والتصرف اللي انت تصرفتي يعني كانت في تصرف لم تبور اي لا تقلق على تجارتك فهنا فهي في يدي امينة ومع ملك الملوك كان في تعليه هنا جميل وهنا تعليه ليتسعدي وهنا ذكرتي تفسير فايه المطلوب إن احنا وبن هنا برضو في يوم تكون في الكتاب فالمستوى هنا كويس ولكن برضو عندك بعض أحاديث لم تخرجيها بعض الأحاديث لم تخرجيها فإن شاء الله كده يبقى الهدية عندنا إن شاء الله يعني ما شاء الله المستويات تمن أخوات اكتهدوا يعني ربنا يجوركم يا رب ويفتح عليكم طبعا إن شاء الله سلوة القرآن أمال أقصى وفخورة بن قابي ما شاء الله يعني لحقت لنا الذكر قبل ما كان هيتنسى وجزا الله خير بقيه الاخوات وان شاء الله يعني في مستويات تدل ان يعني يعني في كام كده لو المره اللي فاتت عد المره الجايه ان شاء الله يكتسحوا وربنا يستعملكم النهارده مين فيكم مستعد يقول كلمه تلاوه القران مين فيكم مستعد يقول كلمه تلاوه القران احنا انا اول ما اسال السؤال دوت نلاقي ال ما هتقوله فضل الله اكبر اخت السنه دي اول واحدة. لا ما انا ومشكله في المايك يبقى انت كده مش انت انا عايز ايه ان شاء الله ام خديجه جزاك الله خير مين ثاني يا جماعه يعني اسلسلبي انت تقول ولا مش عرفت تقول يعني انت المايك شغال ولا بتصلحيه لو لو هو تعرف تصلحيه قولي لي يبقى انا كده عندي اول واحده ام خلاص قدر الله ما شاء فعل مش مشكلة طب انا عايز دلوقتي معايا ام خديجه مين ثاني يا جماعه مين ثاني يلا يا جماعة كده ربنا يجبور بخاطركم يا شيخ محمد اخبارك ايه انا عارف ان ان انت مش, مش مش هينفع تشارك في حاجة زي كده بس يعني ان شاء الله الاخوات لو في حدث اخوات يكون ما تكلمش قبل كده اه طبعا نتمنى ها؟ مين اللي عندها الجرأة يا اخواتنا دي ملهاش دي, دي حاجة كده يعني ايه مع نفسكم مين اللي فيك وراءها قدامها وتاخد الخطوة الجريئة اوه اتفكري ان احنا ان, إن دي الا فرصه انك ببلاش تجربي في الناس اوعي تفتكري ان ديت هانك تدولي ان كويسه او وحشة. يعني معلش ان الايجابيه بانك انت تاخدي خطوه زي دي ديت هتعرفي قيمتها بعد كده الله يشك محمد صلاح طحن العقبه الاخته من اقصر مش هيام قصدك ايه بس بالليل الان مش هينفع لا ممكن نحدد العصر وده صعب الاخوات هنا انا مش فاكر يعني ايه اللي بالليل وايه اللي صعب العصر آه. آه. بالليل اه اه مش بقى. اه خلاص انا فهمت ماشي خلاص طب مين تاني يا جماعه طب ايه رايكم مكلف بس ملوش غرفه كلها الناس خرجت انا اكلف ولا هتقول لأ, لا لا خلاص يعني اللي تقول لا لا خلاص يعني انا هكلف استاذن من الثمانيه اللي ايه اللي ادوني اللي ادوني ابحاث اللي سبعه اللي يعني انا شايف ان الاخت لسحم الرحيم رسولي عند العالمين مستوى الكلمه عندها فيها شغل بالذات التعليقات اللي بعد الايه رسولي عند العالمين ممكن تقول دلوقتي الكلمه ولا خرجت اصلا ما شوف لكم شكلكم الاخت جوتو الله ما شاء الله الكله بتاعتها بقى يعني القتال بتاعتها واقعيه وكلام مستوى جدا الاخت جوتو الله الاخت جوتو الله طب ماشي بقى الباقي عند... عندنا كده اول شهيده في الاسلام ويسرى احمد اول شهيده في الاسلام موجوده معنا ان شاء الله هتقبل ان شاء الله هتوافق ها اول شهيده في الاسلام ان شاء الله هتوافق ولقب يسرى احمد لقب يسرى احمد بس ده المطلوب ان انتي محضره الباقي بقى ده توق رزق من ربنا ان شاء الله خلاص يعني يعني بص اللي انت قلتيه خلاص اقرئيه خلاص يعني اللي انت فيه قايله المطلوب في الاخر و و يعني بص يا يعني بلاش تفتكروا ان انتوا دلوقتي في امتحان او ان انتوا بتقيموا بعض او ان اصلا راي الاخوات فيك ان كلمتك مستواها ايه ده يهمني يعني يعني ما تحطيش في بالك راي اللي حواليكي اصلا ايوه يا محمد بقى هو بيس بي يعني بيستفزنا الحزبية والوطنية وال اا ويعني لمصر فالايه او وشهد في الاسلام توكل الله انت والام خديجه ها خلاص كده الدكتوره اول شهيده توكلها الله يعني بلاش تترددي. يعني ايه؟ يعني ما تفكريش. يعني تلات تربع مشاكل حياتنا بتوقف لما نقايا نفكر. الله أكبر. جزيكم الله خير. في حاجة بقى كنت لعيز ناخد رأيكم فيها. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ ان المرة الجاية اخليها نقاش في مدى نجحنا. يعني كل اخت هدكو ديها الكلمة تبتب لنا ايه اللي هي شايفة ان احنا عملناه. ناجح في, اللي هي في مساعدتها في تحضير كلمة وإيه اللي هي حاسة إن إحنا لما فوتناه فوت قيمة الكلمة المرة الجاية نخلي نخلي المرة الجاية نقاش كل واحدة تقديها 3-4 دقائق إن هي تقول تاني المرة الجاية قدي كل واحدة 3-4 دقائق تقول بكلام ملخص تشوفك فكرة الإفلام نفس الكلام هتقوم داخل عيلة انا شايفه والله ان ايه ان ما شاء الله جزئيه كذا كذا كانت جميله بس كذا ضيعت مننا وقت بس لو بقى اضافه كذا كذا كذا كده هتبقى جميله جدا انا ما حبيتش اللي كان ده ولا ايه لغايه ما خدنا تجربتين مع بعض في الذكر وتلاوه القران كل واحده فيكم تطلع ورقها وبالذات اللي تعبت فيكم خلاص يعني انا مش ايوه لا عموما بس التجربه اساسها هتبقى على الذكر تقولي انت لما انت عملت كذا كذا كذا كذا ده ان ما اقدرش ان ولما دفع علينا في كذا ده ضيع مننا كذا ف بفكر المره الجايه ناخد بركه خلاص قال النبي صلى الله الله مع ازراعه فناخد بركتها بان احنا نتوكل على الله ان شاء الله و نتشاور مع بعض تقييم لاداء الماده ممكن بس انا مش قصدي تقييم قد ما هو تحسين خلاص للوضع اللي احنا فيه عشان نقدر عشان نقدر ان احنا نوصل ان احنا نكمل واحنا كلنا مقتنعين باللي احنا بنعملهم خلاص انا عايز اخد رأيي كده العشرين احنا عايشين واحد على الوقت على, الـ على, الـ على, الـ على, الـ على المعهد من فيهم اصل موجود خلاص انا ما سمعتش اي تعليق لأمات الله مسلمة ولا لرائحانة المصطفى انا دي ولا فاخوار اه ولا هنأ يعني عايز ايه اللي موجود كله وبنت الإسلامية كتب خلق يعني عايزين تفاعل من الناس كلها وإشراكة أمل ونورة عبد المنعم وبنت الإسلام خلاص كتبت فين بقيت الناس يا جماعة أولا تكونوا من اللي بيشغلوا الغرفة وبيروحوا يطبخوا جميل جدا لو هنقرض وان احنا بنتكلم في قضية ان احنا المرة اللي جاية والاخوات التانية كلها لم يكنوش معانا بنتكلم المرة اللي جاية نقول ايه رأيكو اما ندي لسنا open discussion درينستورم يعني اي حي يعني اللي هو ايه يعني ايه يعني ننطلق مع بعض في التفكير في كيفية تعليد كفاءة المعهد او المادة بتاعتنا في ان انت فعلا فعلا تقدر توصلي فيها انك من بعد الاسبوعين ما يخلصه انت بفضل الله معاك كلمة قوية فعلا معاك كلمة قوية فبفكر ان المرة الجاية نتعاون مع بعض في حاجة زي كده بس كل واحدة عشان خطري تيجي كبه ولو نص صفحة في كلام منظم يعني تقول انا مثلا اللي حضرته في قتاوت القرآن احسن عشان كذا يعني مثلا هو اقول لكم فكرة تقوم واحدة دخلق وقاي لقيم طب ايه رأيكم اما نقسم الآيات المرة التانية يعني بعد ما نعمل إفن المفتاح في المرة الأولانية الاسبوع اللي فات كده يبقى تقوى أقول لكم مثلا الصورة قصد الموضوع في عشرين آية وعشر أحاديث أي أيتن لأمال الأقصى وحديث وأيتن لأمات الرحمن وحديث فالسبيل أمائتن وحديث حاجة زي كده ففي الآخر بدل ما أقيم واحدة واحدة وفي الآخر تبقى هي أمو نفسة بس في ناس بره المنافسة كلنا نتشارك ونتعاوم مع بعض ان احنا نفجر تقاطي النص مع بعض وفي الاغر نطلع ببحث يبقى قيم التشارف ديه امام الله ان هو يكون مرجع الاخواتنا واخواتنا ندبس كله ونشغل كله معنا فايه رأيكم انا بقول لكم دي الفكر اللي عايدين نوصل الله خلاص ان كل بحث بيخرج من عندنا خلاص كلنا ايد واحدة يعني فكرة نحس ان احنا اصرب جدا في حيث ان احنا متكتفين فعلا في قضية عايزين نوصل ان, إن الذكر دا ايوة مرجع يا شيخ محمد انا يا باقول لكم دي فكرة من افكار بس قلت بانا ما اقول شوية اصرب عليكم فكرة جديدة طب انا لما شفتكم انتم بتحضروا لقيت قنابل ما شاء الله في التفكير فليما نبقاش ان احنا برضو نفس المستوى في المشاركة في التفكير مع بعض فيه كذا أخت ما سمعتش منها أي تجاوب إيه سمعتش رد نور عبد المنعم واشرقة أمل وفخورة بن قابي ما سمعتش رد منكم و... ها... شيخ أحمد طاهر إيه رأيك تخش معنا المرة الجاية كده تشرفنا تدينا فكرتك وت... وتقولنا رأيك في الموضوع فظاهر ان انت موجود عندنا كده لو انت موجود كده شيخ أحمد تشاركنا خلاص إن شاء الله لمدة 7 دقاية و 7 دقاية إن شاء الله 8 دقاية بحد أقصد 8 دقاية والأخت عامال أقصد توقف تبلغ الأخت قبل ما تخلص ببقيتين اه من تحقيق تتغلبك طب أنا رأس عايق وتعايد أسأل بس الثمن عد منهم في أولى في حد منهم في أولى في حد أولى مين اللي معانا من أولى الأفضل؟ مين اللي معانا من أولى في حد معانا من أولى ما شاء هنقرأ مرضان في حد معانا من أولى يبقى نور عبد... نور عبد المنعم من أولى فخورة بن قبي أولى وبنت الإسلام أولى قلوا أنا لأنه تعرفي رقب واحد دوت لمعنى تانية يعني خليها انا يعني أم خديجة أولى و... وه ومناه اولى فانا في المعهد اللي هي معايا الشيخ محمد تاي انت بتقول المفروض مين اللي في سنه اولى في المعهد المفروض احنا دلوقتي مع بعض اولى وثانيه فمين اللي في سنه اولى من اللي معانا انا دلوقتي كتبت نورا عبد المنعم فخوره بن قابي بنت الاسلام امه خديجة هنقردوان محمد حميده في حد ثاني معانا من اولى الله اعرف كلام جميل عشان ايه اكون بس عارف ان طبعا نما نزال الله خير في الخراب القابي اللي عمتنا ذكر سرعة من اولى يعني برضو جهد اولى بالنسبالي بيعتبر يعني ايه ما شاء الله يعني ايه يعني, يعني اعرف انها مادة اختيارية عندهم ولكن جهد يعني ايه يستمن طبعا ان شاء الله الاختة في الخراب القابي وأمان الاصف ان شاء الله اا هكتب لها اكتب بقى في جروب الاداريين ان شاء الله الكارتين الاخت فاطمه كارم قبي اتصالات ولا فودافون ولا ايه؟ بالبلغين الاول عشان عشان اجيب الكارتين يعني يعني اجيب اتنين اتصالات ولا واحد اتصالات واحد فودافون وكده يعني خلاص الشبكة بس ايه اتصالات فودافور مبينيل كده خلاص خلاص احنا كده ان شاء الله خلصنا اسيب استاذناك يا شيك احمد بس سبع دقائق وسبع دقائق للأخت أم خديجة عشان احنا النهاردة عبدالله في المغرب خلصنا بدأنا بعد ثمانية والأخت رسولي أن العليم هيقوله كلمتين ان شاء الله جزاكم الله خير اخت نورة ان شاء الله شيك احمد استاذناك تخرج من الغرفة واخونا محمد حميده وانا ان شاء الله احنا الثلاثه نخرج علشان الاخوات ان شاء الله تبقى لوحدها تقول الكلمه الكلمتين في اسرع وقت ها أم... ايوه أم... خلاص أم... يا شيخ محمد احنا كنا قلنا مين ما انا مش أنا سيد خالص انا كنا احنا كنا اخترنا مين يقول الكلمه اوه اسف الاسلام انا اسف معلش اول شهيده في الاسلام هي اللي تقول الكلمه اه انا ما خدتش بالي معلش اول شهيده في الإسلام هي اللي تقول الكلمه مع ام خديجه مع ام خديجه خلاص الشيخ احمد طاهر خرج والشيخ محمد حميده خلاص كده يا جماعه اتاكدوا كده ان مفيش اللي انا عشان الشيخ محمد حميده استاذك بقى تخرج ابو الشيخ محمد ربنا يحفظك يا محمد ويبارك لك ان شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله انتظر اخت برضه امال اكتر تكتب لي تقييمك للكلمتين نسبيا لو في حاجه اقدر ان انا ابلغها للناس في بعض المهارات في الكلمه ان شاء الله نبلغها لهم على الجروبات الاداريه ان شاء الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد لا اله الا انت استغفرك